دين الذي allimtuhu صغيرah Wa sultuhu min al-aida kabeera Dini alladhi allimtuhu صغيرah Wa sultuhu وجدت فيه الاما والسرورا لذاك قد احببته كثيرا وجدت فيه الاما والسرورا لذاك قد لذاك قد لذاك قد احببته كثيرا دين الذي علمته صغيرا وصرته من ذاك كبيرا دين الذي علمته صغيرا واصنته من العيد كثيرا وجدت فيه الأمن والسرورا لذاك قد أحبثه كثيرا, كثيرا وجدت فيه الأمن والسرورا لذاك قد لذاك قد, قد أحبثته كثيرا دين الذي تقدم الآنام بفضله واستحكام النظام دين الذي تقدم الآنام بفضله واستحكم النظام وسادى في أرجائها السلام أحبه أجله أحبه كثيرا أحبه كثيرا دين الذي علمته صغيرا واصمته من العيد كبيرا دين الذي علمته صغيرا واصلته من العيد كبيرا وجدت فيه الأمن والسرورا لذا كقد أحبطه كثيرا لذا كقد لذا كقد, كقد أحبطته كثيرا دين الذي علمان الشاجعة والحب والنظام والإطاعة دين الذي علمان الشاجعة والحب والنظام والإطاعة والسعي في مصلحات الجماعة أحبه أجله أحبه كثيرا دين الذي علمته صغيرا واصمته من العيد كبيرا دين الذي علمته صغيرا واصمته من العيد كبيرا وجدت فيه الامنا والسرورا لذاك قد احببته كثيرا وجدت فيه الامنا والسرورا لذاك قد لذاك قد, قد لذاك قد احببته كثيرا دين الذي يكذب الانسان ويمحق العدوان والطغيان دين الذي يكذب الانسان ويمحق العدوان والطغيان عرفه والاحسانه احبه اجله كثيرا دين الذي علمتوه صغيرا واصتوه من العهد كبيرا دين الذي علمتوه صغيرا واصتوه من العهد وجدت فيه الامنا والسورورا لذاك قد احببته لذا قد... كثيرا وجدت فيه الامنا والسورورا لذاك قد لذاك قد لذاك قد احببته كثيرا دين الذي بحثت دين الذي دافعت عن اركانه دين الذي بحثت عن دين الذي عن اركانه دين الذي حاولت عن أوطانه أحبه أجله ملوكتي دين, دين الذي علمته صغيرا واصلته من العيد كبيرا دين الذي علمته صغيرا واصلته من العيد كبيرا وجدت فيه الامنا والسرورا لذاك قد احببته كثيرا وجدت فيه الامنا والسرورا لذاك قد لذاك قد لذاك قد احببته كثيرا ديني ختم الديني والهدايه ورافع للحق اعلى رايه ديني ختم الديني والهدايه ورافع للحق اعلى رايه أحبه أجله وحبه كثيرا الذي علمته صغيرا واصلته من العيد كبيرا الذي علمته صغيرا واصلته من العيد كبيرا وجدت فيه الأمنى والسرورا لذاك قد أحببته كثيرا وجدت فيه الأمنى والسرورا لذاك, لذاك, لذاك قد أحببته لذاك كثيرا